قُلْتَ إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة 116. معدودة ليقولن ما يحدثه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به وَلَا إِنْ أَذَقُلإِسَانَ مِن رَحمَةَ سَُّ نَزَعْنَهَا مِنهُ إِهُ لَأُثُ كَفُوب وَل إِنْ أَذَقُناَاهُ نَعم أَبَعْدَبَر الرَّ أَمَسَّتُ لَا يَقُولًا ذَهَبَت إِ غولَ فَرسُ فَقُور إِلََّّينَ صَبَروا وَعَمِرُوا الصَّادِحَاتِ أُولكَ لَهُ م أُفِرَةُ وَأَجِر كَذب فَلَا بعض ما يوحى إليك وضائق به صبرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل